بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قنينا نصفه او انتس منه قنيلا او زد عليه ورت قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَقْعًا هِيَ أَشَدُّ وَقْعًا وَأَقْوَامُ إِلَّا إِنَّ لَكَ فِي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 وَالدَّاوُني وَالْمُكَذِّبِينَ هَل لَّنَا مِن نَّامَةٍ وَمَهَلٍ قَلِيلٍ إِن لَّدَيْنَا إِلَّا أَن كَلَّا وَجَعِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيْنًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا السماء فطر ونوعده مفعولا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقولا وثلثة ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضغبون في الأرض يبتغون من قضل الله يبتغون مِنَ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرِئُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا فكَ تَوأَقُغ وَهَا قَغ حَسَنَا وَماَا تُقَنذِمُ لأَافُسِفُ مِن خَير فَجِدُ تَدِدُهُ إِ الظَلهَِّه وَخَي وَعََوَّمَا أَجِر وَتَفِر الله هو خيرا وأعظم أجرا والثور في